التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد 115-فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد، فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا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 112. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه 115. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي